بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَمَا طُحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فجورا قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطوائد بعث اسقاها لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بِهِمْ فسواها فَلَا يخاف رقباها